الوانسي بينا لظلم عالم محمد ومحمد ملقان بلا تكفين القا الى ل فاطمه طازتنايا في دائم وحنيني ومجمع حطب يا رسول الله ومجمع يا حطب على البيت الذي لم يجتمع يا شمل الديين ود على البتول الدبتا والمسقطين لها اعز جنين القائدين امامهم بنجاده والطهر تدعو خلفهم برنين يا يا عمي او لا اكشف راسي واشكر للالهيا شجوناي اي لذت بالباب يا رسول الله بويا لذت بالباب لا كن علي حجاب الله يا زهراء بوياي لذ انت بالباب لكن ما علي أحجاب حسبي الرجيس من لذ انت خلف الباب بو يا بو يا بو يا المحسل صدر عاب يا يا وجنيني يا يا اي يا على عبد وضربني ايوه ضربني يا ضربت يا يا ومنظار ومن دلال جاع ذبني ذبن لن قلب ولا رحمنيه ومن الناس ما واحد عشبني ما, واحد ما واحد حشبني وا <سؤال> يا يا عقب عنك اجرى ودمعي غصبه يا ابو يا وكسر ضلعيه اي يا غصبه كسر أغلوعي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آآ ما عندك بعض يا زهران يقول بسمار بسمار يقول علينا بسمار بسمايا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا بسم الله يا ابو يوسف يا محسن يا محسن